وجعلنا من مَن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس الخامسة والعشرين من دروس أسماء الله الحسنى الاسم اليوم اسم الحق وهذه الكلمة تتداول تتداول بكثرة كثيرة والله سبحانه وتعالى هو الحق وكلامه هو الحق ووعده هو الحق ووعده هو الحق وأفعاله حق كلمة حق قبل أن نمضي في الحديث عنها. لا بد من ضرب الأمثلة معك جهاز كهربائي وبحاجة إلى طاقة كهربائية توجهت إلى مأخذ كهربائي وضعت فيه الشريط فالآلة لم تتحرك فهذا المأخذ ليس فيه كهرباء توجهت إلى مأخذ آخر وضعت فيه الشريط فدارت الآلة أول مأخذ باطِل الثاني حق ما معنى الحق إذن الشيء الموجود موجود في هذا المأخذ هناك طاقة كهربائية في هذا المأخذ ليس هناك طاقة الحقيقة الله هو الحق إذا توجهت إلى غيره فلن تجد شيئا ثراب في ثراب، وعود كاذبة، أقوال فارغة كلمات طنانة، وليس فيها شيء وإذا توجهت إلى الله عز وجل وجدت كل شيء فأول معنى من معاني الحق الشيء الموجود وأول معنى من معاني الباطل الشيء المعدون الإنسان إذا وعدك وعدا ونفذ وعده وعده حق فإذا لم ينفذ وعده باطل إذا توهمت أن الجن بإمكانهم أن يفعلوا كذا وكذا وفي الحقيقة الله سبحانه وتعالى ما أعطى الجن قوة أبدا، فاعتقادك أن الجن بإمكانها أن تفعل وأن تؤذي وأن ترفع وأن تخلص هذا اعتقاد باطل لأنه لا يطابق الحقيقة وإذا قلت فلان بإمكانه أن يفعل وهو في الحقيقة عبد لا يستطيع أن يفعل شيئا قولك باطل فالشيء الموجود واعتقاد وجوده والاعتراف بوجوده هذا هو الحق الموجود واعتقاد وجوده والإقرار بوجوده هذا هو الحق والشيء المعدوم توهم أن هذا الشيء موجود وهو ليس موجود هذا شيء باطل وأن تعتقد أن هذا الشيء موجود وهو غير موجود هذا اعتقاد باطل وإذا قلت هذا الشيء موجود وهو غير موجود هذا قول باطل يعني بتفسيط شديد الحق هو الموجود والباطل هو المعدوم الاعتقاد الحق حينما يوافق اعتقادك الواقع فهو حق إذا خالف الواقع فهو باطل القول الحق حينما يوافق قولك الموجود فقولك حق وحينما يخالف قولك الموجود فالقول باطل أخطر شيء في الحياة أن تتجه إلى جهة لا تملك شيئا وأخطر شيء في الحياة أن تعتقد اعتقادا غير صحيح ما له مرتكز واقعي أبدا وأخطر كلام تقوله أن تنطق بشيء لا يرتبط بالواقع ما الذي ضيع الناس الباطل قد تعتقد اعتقادا بعد سنين طويلة ينكشف للعالم كله أنه اعتقاد باطل وأن هذا المبدأ غير صحيح وأن هذا المبدأ ما حقق شيء للإنسان بالعكس زاده شقاءا فأنت إذا, اعتق... أنت إذا يعني إذا كنت مع الحق فأنت في سعادة كبيرة لماذا؟ لأنك مع الثابت مع الموجود هذا ملخص الدرس أو هذه الخطوط العريضة للدرس الشيء الواجب الشيء الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود الخالق واجب الوجود يعني لا بد من أن يكون موجودا لا يمكن إلا أن يكون موجودا العقل لا يقبل هذه الدقة البالغة من دون إله خالق من دون إله مبدع من دون إله مصمم من دون إله حكيم من دون إله عليم من دون إله قدير الموجود واجب الوجود، أما الممكن نحن ممكن الوجود، ممكن أن نكون أو أن لا نكون، لا يكون وجودنا حقا إلا إذا شاء واجب الوجود أن نكون، لا نكون حقا إلا إذا شاء الله أن نكون، لذلك ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وعد الشيطان باطل وإيام الشيطان بخوف تخويفه باطل وأحيانا يعذك بالفقر ووعده باطل المشكلة يعني القضية مو قضية فكرة متعلمة القضية مصيرية يعني أنت إما أن تتجه يعني مثلا وهذا المثل أضربه كثيرا لك مبلغ في حلب كبير جدا ولن تقبضه إلا من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الواحدة من يوم السبت وهذا الببلغ إذا قبضته يحل كل مشكلاتي. توجهت إلى محطة القطارات وركبت قطاراً يوصلك إلى حلب قد تخطئ وأنت راكب لهذا القطار عشرات الأبناء ولكن ما دام هذا القطار في طريقه إلى حلب وسوف تصل هذه المدينة قبل الساعة السانية عشرة فأنت في الحق أما إذا ركبت قطاراً متجهاً إلى درعا هذا القطار باطل لأنه لا يوصلك إلى هدفك هو قطار لكن يتجه بك إلى عكس هدفك يعني والله أنا في حيرة من توضيح هذا الدرس الدرس دقيق جداً وعميق جداً وقد يحتاج الإنسان إلى توضيح الحقائق إلى ضرب الأمثلة يعني الله هو الحق هذا الكون لأن الله خلقه هو حق موجود. هذا الشيء موجود لكن هذا الشيء ممكن الوجود يمكن أن يكون ويمكن أن يكون لكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود أن تعتقد بوجوده اعتقادك حق أن تقر بوجوده إقرارك حق إذا اعتقدت بأن زيداً من الناس بإمكانه أن ينفعك اعتقادك باطل بإمكانه أن يضرك اعتقادك باطل إذا قلت هذا قولك باطل فصار الموجود هو الحق والإقرار والاعتقاد بالوجود هو الاعتقاد الحق والإقرار بالوجود هو الإقرار الحق هذه الفكرة المبسطة تنقلنا إلى فكرة أخرى بأن الحق في الكون لا يتعدد الحق واحد الحق لا يتعدد لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال إن اعتقدت خلاف ما في هذا القرآن فأنت بالدليل القطعي ضال لا سمح الله يعني إذا اعتقدت أن الأجل بحسب العناية بالصحة العناية بالصحة واجب أما إذا اعتقدت أن الأجل متعلق بها هذا اعتقاد باطل الإنسان لا يموت إلا إذا انتهى أجله أخ كريم من إخواننا الكرام حدثني قصة قال لي أنا ولدت في بيت قديم كل غرفة نحن أعمام يعني والدي له غرفة وعمي له غرفة وعمي الثاني له غرفة مثلا الساعة الرابعة من يوم ولدت في هذه الغرفة الغرفة الملافقة لي ملافقة لنا غرفة عمي وفيها زوجة عمي وقد أصيبت بمرض عضال خطير واستذعي أربعة أطباء لمعالجتها ومن غرائب الصدف أن الأطباء الأربعة اتفقوا على أنها لن تعيش أكثر من ساعة. هل أنا ولدت وكبرت وترعرعت ودخلت المدرسة وخرجت منها وعملت مع والدي وتوفي والدي وتزوجت وانتقلت من بيت إلى بيت إلى بيت؟ واشتريت آخر بيت الذي أنا فيه وأصبح عمري خمسة وأربعين عاما عاما وجاءت زوجة عمي لتزورني وقد بلغت من العمر الخامسة والأربعين عاما الخامسة والأربعين عاما ولو قال أربعة أطباء إنه انتهى بعد ساعة عاشت بعد قول الأطباء خمسة وأربعين عاما إذن كلام الأطباء باطل إن الطبيب له علم يدل به إن كان للناس في الآجال تأخير حتى إذا منتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير أيها الأخوة الأكارم أنا أقول الآن هذه الكلمة هل تعرفون من هو البطال؟ الذي يأتي اعتقاده مطابقاً للواقع ويأتي حديثه مطابقاً للواقع وتأتي حركاته مطابقاً لمنهج الله عز وجل قضية خطيرة جداً أنت آلة آلة غالية الثمن معقدة التركيب عظيمة النفع حريص حرصاً لا حدود له على أن تستعملها وفق تعليمات الشركة فكيف بك وأنت المخلوق الأولي إذا كلمة حق كلمة خطيرة جدا أنا أتمنى عليك الأخ يعمل مراجعة يترى أذكاره عن الدين صحيحة يترى معتقداته صحيحة تصوراته عن الله صحيحة معتقده بالنبي عليه الصلاة والسلام صحيح يترى آراؤه في القضايا المعاصرة صحيحة ما قيمة رأيك أنت؟ قلت لكم مرة في بلد مجاور جرت حرب أهلية دامت أربعة عشر عاماً وانتهت والحمد لله هذه الحرب الأهلية يمكن أن تفسر تفسيرا عربيا نقول هذا البلد أصبح ساحة صراع للقوى العربية. يمكن أن تفسر هذه الأحداث الدامية تفسيرا طائفيا. يمكن أن تفسر تفسيرا دوليا. مركز مالي قوي جدا نافس مراكز أخرى. ويمكن أن تفسر تفسيرا قرآنيا دينيا إلهيا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت أنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هذا التفسير الديني أي هذه التفسير هو الحق؟ تفسير خالق الكون إذا إذا توجهت إلى تفسيرات أخرى تكون أنت في باطل، صار زلزال، هدمت مدينة بأكملها. في تفسير ثادج أنه صار في تصدع في القشرة الأرضية أو إلتواءات داخلية. هذا تفسير علمي، لكن هذا التفسير لا يتناقض مع التفسير الديني. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون؟ فأنت لا تكون بطلا. إلا إذا استطعت أن تتعرف إلى الحق وأن يكون اعتقادك حقا وأن يكون كلامك حقا وأن تكون حركتك حقا يعني أنت تعاني من مشكلات هناك تفسير أنه أنا ما لي حظ هذا التفسير باطل هناك تفسير آخر أنه لي حساد كثيرون رموني بحسدهم هذا التفسير باطل لأنه إن أحداً لا يستطيع أن يضر أحداً إلا إذا كان مستحقا أو غافلا لكن إذا قلت ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر هذا التفسير حق يعني أنت اليوم الواحد أمام آلاف المقولات الماطلة فالبطولة أن تتعرف إلى الحق وأن تعتقد الحق وأن تنطق بالحق ولن تكون على حق إلا إذا عرفت الحق ولن تعتقد بالحق إلا إذا عرفت الحق ولن تنطق بالحق إلا إذا عرفت الحق لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أصل الدين معرفته معرفة الله أصل الدين مثلا أصحاب الصناعات لو فرضنا إنسان اتصرف بصنعته تصرف غلط نقول هذه, هذه الطريقة باطل طيب لو إنسان أشاد بناء على الشاقول نقول هذا البناء حق لأنه سيستمر لو أشاد بناء بلا شاقول أقول هذا البناء باطل، لماذا؟ لأنه سيقع. يعني ما هو الحق إذن؟ الشيء الموجود، الشيء الموجود. لكن يجب أن نضيف شيئا. لما ربنا عز وجل قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وفي آية. ما خلقناهما باطلا الباطل شيء الزائل الحق الشيء الموجود الثابت من معاني الحق الشيء الموجود الثابت هلا حنضيف شيء الموجود حق أما درجة أعدة واجب الوجود درجة أعدة دائم الوجود واجب الوجود ودائم الوجود طيب أعلى من ذلك ولا موجود آخر معه واحد في وجوده درج أعلى كامل في وجوده واجب ودائم وواحد وكامل هاي حقائق ثابتة عن عن الله الحسّاد وجا الله موجود بل هو واجب الوجود بل هو أبدي الوجود لا شيء بعده وهو واحد في وجوده وهو كامل في وجوده فإذا عرفته عرفت كل شيء وإن فاتتك هذه المعرفة فاتك كل شيء والله ما حصلت شيئا والله لو ملكت أموال الدنيا لو ارتقيت إلى أعلى مكانه في الحياة لو حصلت كل الشهوات وما عرفت الحق لأن وجودك, وجودك ليس ذاتيا لو كان وجودك ذاتي ما في مانع وجودك مرتبط لواجب الوجود فإذا شاء واجب الوجود وهو الله أن يلغي وجودك تنتهي مرة تعرفوا كنا مدعوين إلى عيد مولد في أحد مساجد دمشق الذي دعاني وقدم لي بطاقة الدعوة يعني أحد أخواننا الأكاري والدعوة يوم الجمعة بعد الدرس فتوجهت إلى هذا المسجد في مدخل المسجد يعني رجال عديدون يقفون لاستقبال المدعوين صفحتهم واحدا واحدا سألت الذي دعاني الطريق من هو الذي من هو الذي أشرف على هذا المولد قال لي عمي فلان والد زوج زوجك غير شاء الله قلت له أين عمك قال لا هو في الداخل فلما دخلت صحن المسجد رجل في مقتبل العمر ومقتبل يعني رجل مكتمل عزولة يرتدي يعني سياب أنيقة طبعا مورد الوجه نشيط لا عرفه سابقا أبدا رحب بي ترحيبا حارا ويعني أثنى ورحب ودخلت إلى مكاني في الحفل وكان أحد الإخوة الأكارم يلقي كلمة استمعنا إليها أثناء إلقاء كلمته تحركوا اثنين من المدعوين ما فهمت لماذا تحرك ثم ألقيت كلمتي وبقيت عشرين دقيقة وبعد أن انتهت كلمتي جاء رجل وهمس في أذني أن هذا الذي استقبلك في صحن المسجد قد توفي وما استمع إلى كلمتك شيء عجيب فأنت ملك واجب الوجود أنت ممكن الوجود بالدليل واجب الوجود أنهى وجوده بثانية يعني هو طبعا ينتظر أنه يلقي كلمة ما استمع إليه بعد أن دخلت وقع وما نحن والله ما صدقنا أنهي الحفل وذهبنا إلى المستشفى ودخلنا إلى غرفة العناية المشددة فإذا هو مسجل وقد صادت روحه إلى بارئه فأنت ما لك واجب الوجود أنت ممكن الوجود فأنت ما لك حق الله هو الحق لو كنت حق الله عز وجل قال فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ترجعونها إن كنتم صادقين فضل كمل فنحن صرحنا بالأمطار كثير بالتل مئة مليمتر بالتل دمشق مطرة الماضية ما ثلاثين الثاني حوالي ثلاثين يعني الخبر البارحة ما نزل من أمطار في القطر يساوي ثلاثة أضعاف ما نزل في العام الماضي حتى هذا التاريخ ثلاث أضعاف قرأت بالنشرة الجوية ببعض المدن السورية 467 وستين متر نازل حتى الآن يقابلها في العام الماضي 62 ملي متر. طيب لو أن السماء توقفت عن إنزال المطر أين وجودنا نحن كل الآبر جفت الأنهار جفت النباتات في طريقها إلى الموت ونحن بعد ذلك نحن وجودنا ذاتي لا نحن وجودنا متعلق بمشيئة واجب الوجود فكم يكون هذا الإنسان غبيا إذا ظن أنه موجود وأنه واجب الوجود وأنه يعمل ويكسب المال هذا هو هذا هو الباطل هذا اعتقاد باطل فأنت كلما تعرفت إلى الله صغرت نفسك في عينك وكبر في عينك الله سبحانه وتعالى من هو المؤمن الذي لا يرى إلا الله يد الله فوق أيديهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يد الله فوق أيديهم إليه يرجع الأمر كله ما في غيره فكي دوني ثم لا تنظروا إني توكلت على الله رب وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم أنت قد تسأل فلان لماذا يتكلم بما ليس قانع به لأنه ما رأى أن الله هو كل شيء رأى الله عظيم وفلان عظيم كمان يعني زيد وعبيد وفلان وعلان بإمكانهم أن يفعلوا وأن يرفعوا وأن يخفضوا وأن ينفعوا وأن يضروا كلما نقص توحيدك ازداد شركك أبداً فأنت اعتقادا غير حقيقة قالوا انفكدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فالقضية أخطر بكثير إنه والله حضرنا درس لطيف ومعاني طريفة ومنظم أخطر في حياة أدبية يا ترى أنت على الحق يا ترى اعتقادك حق تصوراتك حق أفعالك حق مواقفك حق هل أعطيت بالحق أم بالباطل هل بنعت بالحق؟ هل غضبت بالحق؟ هل رضيت بالحق؟ في غضب بالحق ورضى بالحق وإعطاء بالحق ومنع بالحق وصلب بالحق وقطيعة بالحق يعني حينما تعرف الحق أنه واجب الوجود وأنه أبدية الوجود وأنه واحد في وجوده وأنه كامل في وجوده. وأنه لا موجود سوى إليه المصير لذلك تقطع كل العلائق وتتجه إلى الخالق القضية أخطر بكثير من أن الإنسان حضر مجلس علم أخطر بكثير من أنه صلى ركعتين ودفع ليرتين القضية قضية مصير مصير أبدي والقضية قضية حق أو باطل وماذا بعد الحق إلا الضلال شيء آخر أنت لو اعتقدت اعتقاد ليس قطعيا أنت مآمن بالجنة والله أغلب الظن هذا اعتقاد باطل أنت مآمن أن الله عز وجل سيسألك عن كل شيء والله الله ما حدأه لا يحط على بعال بحسبنا يحاسبنا اعتقاد باطل أنت آمن أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار الله يخاطب النبي يعني يا محمد أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار يا أخي نحن حكالنا فلان الله يحفظه أنه اللهم صلي عليه لا يمكن يدخل الجنة حتى يدخل كل أمته العصاة. فنحن الحمد لله المصير معروف. هذا اعتقاد باطل. بس كنت مراجعة إنه الإنسان من خلال دروس غير منضبطة، من خلال خطب غير دقيقة، من من خلال يعني أقوال في في جلسات غير صحيحة بتسرب الباطل إلى ذهنه. والإنسان لما يتسرب الباطل لزهنه سيتصرف بالباطل لماذا تغش يا أخي يا أخي أنا عندي أولاد والله غفور رحيم شو ساوي هذا كلام باطل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا فأخطر شيء أن تنقح عقيدتك من كل غلط الأنبياء أخي ولقد همت به وهم بها يا أخي أي نبي يعني كان حيوعد الزنا نحن شو نحن هذا اعتقاد باطل هذا التفسير باطل للآية ولقد همت به وهم بها هم بدفعها وهمت بجذبه أو ولقد همت به وقف وهن بها لولا الرآء برهان ربه هل تفسير الحق هذا عن عن الأنبياء نور ربه الله عز وجل يلقي نورا في قلب المؤمن يريه الحق حقا والباطل باطلا أما بعض التفسير إنه لقى أبو من المحراب ألأقع في تفسير هيك فنحن نريد التفسير الحق يعني بدك تفهم القرآن فهم حق مفهم باطل تفهم كلام النبي فهم حق أخي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم شوف ماذا تعني بهذا الحديث لحي حالك بذنب لك لحي حالك لا مو هذا المعنى مو هذا ليس هذا هو المعنى يعني إذا بلغتم درجة لم تشعروا بذنوبكم فأنتم موتى وذهب الله بكم واحد أنض سهرة بالغيبة ونام مرتاح أنت النبي الكريم قال الغيبة أشد من الزنا وين ماشي فلما الإنسان بيرتكب المعاصي ولا يشعر بشيء هذا ميت أما المؤمن لا ينام الليل فلازم تكون عقيدتك صحيحة عن الله عز وجل الله ماذا قال قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أكثر أفكار عن الله غلط أكثر تصورات غلط معتقد غلط فهمه غلط فهمه عن رسول الله أخي رسول الله ماشي بالطريق طلق باب زيد انفتح الباب بدت زوجته زينب من دون ثياب وقد وصل شعرها إلى أسفل ظهرها وعجب بها النبي قال سبحان الله سبحان مقلب القلوب من قال لك إن هذه القصة صحيحة من قال لك نبي عظيم يفعل هذا أنت تفعل كمؤمن فلذلك هذا القصة باطل القصة هي ولقد علمنا المستقدمين ولقد منكم ولقد علمنا المستأخرين. المرأة حسناء صلت بين الصحابة. بينهم صلت ووضيئة وحسناء. بعضهم صلى خلفها ليرى محاسنها في أثناء الركوع والسجود. وبعضهم صلى أمامها. فنزل قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. كفير باطلها. هم أعظم من ذلك هؤلاء أصحاب رسول الله فأنت لازم تعرف الحق وتعرف ما يليق بالحق وتعرف صفاته, صفاته الحسنى أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة ولازم تعرف ما يليق بالأنبياء تسعة وتسعين امرأة عنده وأحب زوجة أحد قواله داود فقال قدموه قدموه بالحرب قدموه لعله يموت ونأخذ هذه الزوجة فعاتبه الله عز وجل وقال يا داود أعرض عن الهوى هذا التفسير غير صحيح سيدنا يعني انشغل بعبادته عن حل مشكلات الخلق الله أرسله ملكين تثورا المحراب واستعلا خصومة وسمع من الأول ولم يسمع من الثاني أذل قد ظلمك ليعود إلى مصلى فالهوى الذي نهي عنه هو رفيع هواه في, في الإقبال على الله عز وجل يجب أن تفسر التفسير الذي يليق بالأنبياء يليق بهذا الدين العظيم على كل نحن نريد أن نعتقد اعتقادا صحيحا وأن نقول قولاً صحيحاً وأن نطبق تطبيقاً صحيحاً لنكون على الحق. الآن الحق القول المطابق للواقع بدليل. يعني أنت ما تقبل كلام غير صحيح، كلام لا يطابق الواقع. في في دجاجة كثيرة. واحدة علاقة مع زوجها سيئة يريد خاروف أسود وأبيض تتبحي لي يقوم بحبك زوجك هذا كلام باطل كله كله دجل هذا زعبرة اسمه نحن عندنا قرآن كريم في هذا البيت ما عصير ناس يدعون إلى الله عز وجل عن طريق ضرب الشيش فقط طيب ماذا علمتموهم لو واحد مريض معه آلام مبرحة في المعدة وزار طبيب الطبيب اللي انتظر نصب حبل بالعيادة وطلع تمشي على حبل الطبيب وأنت شو الأعمال خارقة فأنت لل... مريض بدك دواء أنت بدك مسكن بدك علاج فماذا ماذا يستفيد هذا المريض لو أن الطبيب سار على حبل وكان بالهوان كما يقولون أنا أقول لكم هذه الأمثلة أنت بحاجة لعلاج بحاجة إلى راحة نفسية إلى توازن إلى سعادة بحاجة إلى حقيقة ثابتة لا تكشف الأيام أنها ذائفة ممكن تعتقد اعتقاد إلى أمض طويل وفي النهاية يظهر أن هذا الاعتقاد باطل غير صحيح لا أساس له من الصحة. ما سبب كما يقولون إلا دمار الإنسانية. إذا كلمة الحق الله هو الحق. إن يجب أن تعرف أن اعتقادك إذا كان مطابقاً للواقع فهذا الاعتقاد حق. وأن قولك إذا كان مطابقاً للواقع هذا حق. فما قولك واحد راكب سيارة؟ قال له الضوء ما فائدته هو ضوء الزيت؟ قال له هذا أيام بيشعل مش هيسليك بالطريق بس لبس بس عاد صح لما غلط والتصديق صح لما غلط والكلام صح لما غلط غلط لأنه هذا لو شعل وتميت ماشي تحرق المحرك بتكلفه خمسين ألف أما لو شعل وأثر أثر بتكلفه مائتي فيجب أن تكون معلوماتك، تصوراتك، اعتقاداتك، مواقفك عطائك، منعك، صلتك، قطيعتك، غضبك، سرورك، يعني كله بالحق. النبي كان يمزح، ولا يمزح إلا حقاً. ممكن تمزح، بس مزح حق. ما في خدش لمشاعر إنسان. ولا تحقير إنسان ولا تحقير حرفة أو مهنة ولا ممكن تروي طرفة ممتعة النبي كان يمزح ولا يمزحه إلا حقه كلمة حق أتمنى على الله عز وجل أن تكون واضحة يعني بالقرآن وردت بمئات المرات والله هو الحق أما معنى إحقاق الحق أن كل ما في الله لا وجود له إلا بالله وفي أي لحظة إذا أراد الله أن يزول يزول كن فيكون زل فيزول إذا ما سوى الله ممكن الوجود وإذا وجد فبالله وإذا استمر فبالله وإذا انتهى فبالله لذلك في دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنا بك وإليك موجز أنا بك يعني قائم بك الله ماذا قال قال قل اللهم مالك الملك مالك الملك كل شيء يملك الله مالكه حينك ملكه وأنت ترى بها ما دام قد سمح لك أن ترى بها وفي أيّ لحظة لو شاء أن تفقدها تفقدها بلا سبب السمع يملك هو مالكه اللسان يملك حدثني أخ قال لي بمستشفى الأمراض العقلية في مهجع خطير جدا رقم ستة هذا المهجع يعني مزلاؤه كما خلقهم الله عز وجل يمزقون كل ثيابهم ويأكلون من نجاساتهم ودمائهم وشعورهم أي شيء يوضع في هذا المهجع يثلث أقياؤ البنية لكن عقلهم معطل فأنت لك مركز لك عمل تسقين مهنة إنت بالله لو أخذ ما أوها انتهيت انتهيت يعني هذا البيت أنت عمرته ورتبته وزينته لو صار في خلل أهلك بسرق أبواب المسؤولين لحتى يسمحولن يحطوقي الأسر بيتمنو بوصايد ما بقى يتحملوا وتعوخدوا عنه بيكون أنت الأب وأنت مالك البيت أنت البيت اشتريته ورتبته مالك مالك شيء أنت بأي لحظة يفقد الإنسان عقله يفقد بصره يفقد سمعه أنت عندك كليتان تعملان بانتظام لكن حتى الآن ما في سبب معروف إلى هبوط وظائف الكليتين الفجائي فجأة تقف الكليتان عن العمل أصبحت الحياة جحيما جحيما لا يطاق. كل أسبوع مرتين وكل مرة سبع ساعات مرة بها اليد مرة بها اليد مرة بالرجل وبيبقى بالمية عشرين من الأوري بالدم بسبب لك مواقف عصبية صعبة ونرفز وضيق نفاس وين أملك مالك كليتينك؟ لا والله مالك دسام القلب مالك مالك مالك هي الشرايين التاجية إنه تبقى واسعة بس ما الضاقت تمشي مترين توع ما بتقدر تكمل قال اللي أخ... كنت أطلع أرابع طابق صرت على الثالث اتعب على الثاني اتعب على الأول اتعب على درجتين اتعب صرت عمل عملية كلفت مليون وما نجحيت انت مالك شرايين ألباك مالك مالك مالك البنكرياس تعطيك الانسلين بشكل منتظم مالك مالك إذا كان قصر بواجباته اللي قريب في ريعان شبابه فقر دم من أسره غنية رذاؤه جيد الكريات ثلاث ملايين بالملي مكعب درس هو طالب طب كمان يعني حار الأطباء في أمره إلى أن أحد الأطباء اكتشف أنه فيه خلل بالطحال أخذوا عينه هذا مخبر الطحال ليس مقصران لا. يقوم بنشاط زائد هو الطحال مهمته إذا في كرية ميتة يحللها إلى هيموغلوبين وإلى حديد يرسل الحديد بطرود بريدية إلى نقي العظام ليوعاد تصنيعه مرة ثانية ويرسل هيموغلوبين للكبد ليكون الصفراء فصفراء الكبد وحديد نقي العظام أساسه تحلل كريات الدم الحمراء الميتة هذا الطحال نشيط زيادة، أخي كل ما مات ميت خد كفنه، قام راح جواه أتلو وأخذ ملابسه، بس أنت نالك الميت متأخذ الحي. <تصفيق> هذا الطحال يقوم بنشاط زائد عن نشاطه الحقيقي، وانتهت الوفاة بعد فترة. إذا أنت حياتك رهن ان الطحال ما يزوده شوي، ما يزوده، والأنسولين ما ينقص، والدهسام ماي ما يغلط، والشريان ما يدي. ما توقف والأعصاب والعضلات نقطة الدم بالدماغ في شلل نقطة الدم ما لك مالك شيء أنت قل اللهم مالك الملك وجودك حتى سعادتك أيام الله يعطيك الدنيا مع الانقباض كل المال مالقين أعطاك المال وسلب منك الطمأنينة قيط أعطاك المال وسلب منك الصحة أعطاك المال وسلب منك الاستقرار والشعور بالأمن قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مبتدون أيها الإخوة الأكارم يعني أخطر ما في حياتك أن تعرف الحقيقة أن تعرف الحقيقة بديت الدرس إنه معك آلة مضطر أن تعمل عليها تحتاج إلى طاقة كهربائية توجهت إلى مأخذ وضعته ما في طاقة هذا المأخذ باطل المأخذ الآخر عملت إذن حق الحق الشيء الموجود بل هو واجب الوجود بل هو دائم الوجود بل هو واحد في وجوده بل هو كامل في وجوده واجب دائم واحد كامل اعتقادك هذا اعتقاد حق اعترافك هذا اعتراف حق لذلك الحق كل قول وافق الواقع بدليل بلا دليل فار تقليد لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله حقيقة الكلام حق ما الدليل وما بعرف هذا كلام بلا دليل فالحق أن يأتي كلامك مطابقاً للواقع مع الدليل. الآن لو إنه اعتقادك بالحق اعتقاد غير قطعي. الفلامر الفلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه. الذين آمنوا ثم لم يرتابوا لو في ارتياب. لو في تردد لو في عدم قطع إذا كان اعتقادك بالشيء ثلاثين فما دون هذا اسمه وهم إن كان اعتقادك خمسين حول الخمسين هذا اسمه شك إذا كان اعتقادك ثبعين فما فوق هذا اسمه ظن أما إذا كان اعتقادك تسعين سموه غلبة ظن أما إذا كان مئة في المئة هذا الحق يعني إيمانك بالجنة والنار والحساب وأن المرابي سوف يمحق الله ماله وأن الزاني سوف يفتقر وأن الذي يطلق بصره لا بد أن يشقى في بيته وأن الذي له مال حرام سوف يطرفه الله وأن هناك وقفة بين يدي الله عز وجل إذا اعتقدت بهذه الأشياء اعتقادا قطعيا جازما مئة في المئة فأنت على حق أيوة. فالحق لا يتناسب معه الظن لا غلبة الظن ولا الظن ولا الشك ولا الوهم ما يتناسب الحق مع الشك ومع الوهم مثلا قال المرأة المعري قال زعم, زعم الطبيب والمنجم زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما اسمعوا مني إن صح قولكما فلست بخاسرين إذا كان ما في آخرى ما لي خسران شيء أو صح قولي فالخسار عليكم هي عقيدة باطلة إن كان طلع في آخرى نكون استفدنا وإن نطلع ما, ما نخسرنا شيء مو هذا الدين هذا ليس دينا في شكل أنه يعني إذا نطلع ما في آخر قالت خوزأنا كما في ناس بحكوا هيك أخي طلعنا روحنا كل شيء. ثعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالفسار عليكم الحق ما بتحمل لا وهم ولا شك ولا ظن ولا غلب الظن لا يناسبه إلا القطع أي واحدة قطع إذاً كل قول مقطوع به، موافق للواقع. أي قول خالف الواقع فهو باطل ممكن تنفي عن الدين آلاف الأفكار، آلاف الأفكار، آلاف المعتقدات الزائقة، آلاف القصص الباطلة، كل شيء خالف الواقع يعني. قالوا لي ما عزلتني؟ سيدنا عمر عزل سيدنا خالد عزل هذا الذي خاض مئة معركة أو زهاءها وفي كل هذه المعارك كان منتصرا ما ذنبه عزله تقرأ كتب التاريخ هذا في كان حزازات في الجاهلية بين عمر وبين فلما صار خليفة شفى غليله هكذا أصحاب رسول الله لو كانوا كذلك والله الذي لا إله إلا هو ما خرجوا من مكة وفتحوا العالم لو كانوا كذلك تسمع تفسير كثيرة جدا عثرت على تفسير حق جاء سيدنا خالد سيدنا عمر قال له يا أمير المؤمنين لماذا عزلتني قال له والله إني أحبك يا أبا سليمان تكففني قال له لماذا عزلتني قال له والله إني أحبك قال له لما عزلتني قلق قال له والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافك أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله كاد الناس يظنون أنك أنت الذي تنصرهم خفت على العقيدة أردت أن أريهم أنني لو عزلت يبقى النصر ما دمتم مؤمنين هذا التفسير يلقيه عمر ويلقيه هذا التفسير حق أيام تقرأ تفاسير تقرأ أيام قصص غير صحيحة مو معقولة مشكلة بتهز عندك الصورة المتألقة للصحاب الكرام إذا الحق لا يقبلوا لا الشك ولا الوهم ولا الظن ولا غالبة الظن لا يقبل إلا القطعة هلا هل أخي الكلام واقعي إلى حد ما محق صار واقعي بالمئة مامين محق واقعي بالمئة خمسين محق واقعي نوعا ما محق الحق واقعي مئة في المئة أبدا طيب ما كان مقطوعا به وموافقا للواقع وعليه دليل طيب لو ألغي الدليل صار تقليدا لو أنت اعتقدت تقليدا عقيدتك مقبولة من يجيبني؟ نعم، إذا كان قبلنا التقليد بالعقيدة أي إنسان قال لك مثلاً الله عز وجل ليس رحيماً وهذه الكوارث والمصائب والأمراض وإلى آخره مزبط. أنا حقل لك الله يوم القيامة يقول لك الله عز وجل لما اعتقدت أنني غير رحيم يا ربي أنا قلت فلان ويقول لهذا أنا صدقته يقول أين لذلك لا يمكن أن تقبل من الإنسان العقيدة بالتقليد بالتقليد ما في عقيدة ما الذي يجعلك ترفض التقليد هو الدليل لا تقبل بلا دليل ولا ترفض بلا دليل عود نفسك المنهج العلمي قال لك واحد أصلاً أين أري أنتهي؟ إذا كنت ناقلاً فالصفحه إذا كنت في الدليل، هل أصطى آلهيك هل سمعت أنت بأذنك لا والله، فلان أليك فلان صادق أغلب الظن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الحق يحتاج إلى دليل وإلى مطابقة للواقع وإلى قطع قطع ومطابق للواقع ودليل إذا تأذر تعمل مراجعة على كل أفكارك وكل معتقداتك كل تصوراتك حتى تجعل منها كلها حتى تجعل منها كلها مطابقة للواقع قطعية الثبوت عليها دليل فأنت من الفائزين إن هذا العلم دين كما قال عليه الصلاة والسلام فانظروا عمن تأخذون دينكم ابن عمر دينك دينه إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا فالله هو الحق وكلامه هو الحق والجنة حق معنى حق موجود يعني والنار حق والحساب حق والعذاب حق والصراط حق والحوض حق طيب وغض البصر حق ما معنى حق أي لو طبقته لقطفت ثماره والأمان حق لو كنت أميناً لو وثق الناس بك الأمانة غنى يعني أي شيء تطبقه تقطف بتطب ثماره فالوقت سمين وغالي، والحياة ما تتحمى وين كنت والله بالجامع، وين رأي على الجامع، وما استفدنا شيء إن لم تطبق لا تقطف شيئا كل حركتك عشوائية التطبيق هو الأساس هذا الكلام مؤداء خطير مؤداء أن تتعامل مع الحقائق تتعامل مع الدين تعاملا جديا أي سيد باركنا والله مطبق شيء من دعوته. تباركنا والله إذا أنا يا سيدي. مراتون بهجية. ملاهي وانحراف وإختلاط ودعه الكم عالم عممله نغدا؟ تباركنا أنوار. حق هذا الكلام حق لما باطل إذا كان باطل لا لا تقبل رده وإن كان حق أقبله وطبقه. يا ترى أنت حينما تقول أن الجنة الآخرة أبدية والحياة زائلة عملك يتوافق مع الاعتقاد تبعك قد يكون الاعتقاد حق بس التطبيق باطل قد يكون تبع أنت من طبيبي إلا قوعك الدخان سرطان بالرئة وضيق بالشرايين وجلطة وكذا هو عم يدخن قدامك أنا كلامه باطل باطل كلامه لو كان يوقن بما يقول ما ما فعل هذا إذن كلمة حق كلمة كبيرة جداً الله هو الحق ومعنى هو الحق لا بد من أن يظهر الحق إن كنت على حق فلا بد من أن ينصرك ولو بعد حين وإن كنت على باطل فلا بد من أن يخذلك ولا بد من أن يفضحك أبداً كن مع الحق وإلا في خذلان وفي فضيحة بس المشكلة التي أتمنى على الله عز وجل أن تكون واضحة عندكم الله عز وجل بيرخي الحبل معنى بيرخي الحبل يعني بتقدر إلى أمد بعيد تفعل ما تشاء أنت سالم لن تكون مخير لو كل ما أنت غلط بعث لك ضربة أنت تستقيم بس مو عن حب الله ولا عن طاعة إله تستقيم خوف منه أنت لست مخير عند إذن أنت لست مخيرا، أنت مصير صرت. بمعنى مخير ممكن تأكل مال حرام وتستمتع فيه 13 عشر سنوات، بعدين تجي الضربة. ممكن تقيم علاقة محرمة وما فيش ما, في شيء, ما شيء بعرف رجل يعني أقام علاقة مع امرأة لا تحب ولا تجارة. ومكاتب واستيراد، له مركز قوي وسيارة وسياحات إلى أوروبا وإلى تركيا أنت كمؤمن لا بد من أن يدمر بعد حين ما هو ما صار شيء إذا واحد راكب مركبة وما فيها مكبح ونازل طريق منحدر هواياتك نسمات عليلة يقول لك شبنا؟ لكن ما معك مرطح في منعطف الأخير في حادث حتني لو أيقن أنه لا يملك مكبح ولوالك لك رحنا طبعا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم أنت إذا رأيت دخان وراء جدار العقل عقلك أو فكرك يحكم مئة بالمئة أنه لا دخان بلا نار صح طب. ذهبت إلى خلف الجدار فرأيت لسان اللهب الأول علم اليقين لما وقعت عينك على ذات النار على النار هذا عين اليقين قربت يدك منها فلسعدت بحرارتها هذا حق اليقين نرى كيف حق مئة في المئة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم إذا لا بد من أن نتعرف إلى الحق ولا بد من أن نعتقد حقا وأن نقول حقا وأن نسلك المنهج الصحيح لنكون على حق وحتى نستحق أن يرفعنا الله عز وجل وحينما يحق الله الحق يعني يسمح لعباده الطائعين أن يرفعهم لكن ما سوى الله عز وجل قال كل شيء هالك إلا وجهه إذا الملخص أنه يا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك وفي بالكون حقيقة واحدة وهي الله كل شيء يقربك منها فهو حق وكل شيء يبعدك عنها فهو باطل إذا أن تعرف الله وأن تعرف منهجه وأن تطبق منهجه هذا هو الحق وما سوى ذلك كله باطل وأنتم ترون بأعينكم قد قد يصمد الباطل سبعين عام وبعد إذن يتهاوى كبيت العنكبوت باطل معناته الفكرة باطلة والمبدأ باطل والتطبيق باطل يعني شيء رأي العين تقريبا الباطل جدار بني بلا شاقول بتقول أنت كمهندس لا بد من أن يقع باطل لا بد من أن يقع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 وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا ورض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة